مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 لَا مَرْ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ألا كم منه نذير وبشير وأنستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتيعكم متاعا حسنا يمتيعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ما هو يأتك الذي فضل فضله؟ وأنستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه ومتعكم متاع حسنا إلى أجل مسمى. ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم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 Yělámu má yusirrůn, vama yuğlinůn. Inneho alemům. Inneho alemům bíháti sudům. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رزقها وما من أرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وهو الذي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 لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرناهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبس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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَ مِنَّا رَحْمًا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ مِنَّا نَجْمَةً فَمَن نَّجَّى الْإِنْسَانَ مِنَّا إِنَّهُ لَيُؤْصٍ كفور، <تصفيق> ولا إن من سانا منا رحمة ثم نزعناها من إنه لا يؤص كفؤ ولا إن أذقناه نعما بعد ضرر مست ولئن أذقناه نعما بعد ضرّا أمسّته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخو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 صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك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 فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا هُلَاءِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 1. Ala laknete على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 3. عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنصَرُونَ أَلَا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جرم أَنَّهُمْ لَا جرم أَنَّهُمْ فِي الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم هؤلاء كأصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم يعذبنا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم.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 ولا قد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله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 فَعُمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قوم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِنْ أجري إلا عَلَى الله وما بطارد الذين آمنوا إنهم نلاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله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 إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْخَرْتَ جِدَالَنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن من الصادقين قال 13.. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 20.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 وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آه. لا تبتئس بما كانوا يفعلون، وصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك.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 سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله الغفور الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها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 ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى ابنه وكان في معزل يا بني ارك معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساؤي أبلي عاصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا اليوم من أمر الله إلا من رحم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 وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نوح رب فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بني من أهلي وإن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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بطب سلام منا وبركات عليك قيل يا نوح بطب سلام من وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنَنَّعَكَ من وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاء كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين